الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإن المغضوب عليهم ولا كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هو بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع ويتبع كل شيء عالم مريض أتى عليه أنه مات ثم من طلابه ثم من نطفه ثم من نطفته ثم من علقته مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. بما لشاه إلى أجل مسمى ثم نخرجكم قفلا ثم وَتَاوَنَ الظَّامِدَةَ فَإِذَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهتزت اهتزت وابتلّت من كل زوجٍ بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بغلقه ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أن عليهم ويري المغضوب عليهم الضالين وَمِنَ الناس رِجَالٌ يَأْبُونَ الله عَلَى حرف فَإِنْ صَابَهُ خَيْرٌ قَمَّنَ بِهِ وَإِنْ صَابَتْهُ فِتْنَةٌ وَإِنْ صَابَتْهُ فِتْنَةٌ من قَلَبَ لَهُ وَجْهِهِ خَسِيرَتُ الْدُّنْيَا وَلَا خِيَرَ ذَلِكَ هو وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لما قره وأطعه من نفعه لبيس المولى, لبيس المولى ولبيس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحين Jannah till today, beneath her فلينظر, فلينظر هل يذهبن كيله ما يغير وكذلك آيات بينات وأن الله يهدي من والنصارى <تصفيق> والنصارى والمجوس والذين اشركوا يقول لهم في السماوات يسجد له ما في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب في العذاب ومن يبين الله فما له من مكر إن الله يفعل ما يشاء هذان خصبان اختصروا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ¡Vamos! من الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا من تحتها لم نروا فيها من ساور من ذهب ولؤلؤا فيها حليم. سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعل الذي جعلناه للناس سواء الله فيه والباب شيئا البيت للطائفين والطائبن وركع السجود وادفع الناس من الحج يا يشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة لنعام فكلوا منها وأضعهموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم واليوم وليبقى الوفو بالبيت العتيق الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أصراط الذين أنعمت عليهم وللن مضضوب عليهم ولا الضالين آمين ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وحلت لكم لنعام إلا ما يتلى عليكم اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حلفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفوا الطير, فتخطفوا الطير او تهوي به الريح في مكان سحيح ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها, فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجر مسمى ثم محلها ثم محلها يقول لئمتي جعلنا من سكن يدكوا الله على ما رزقهم من بقيمه لن إذا لكي الله ودين قلوب الصابين على ما. ما شاء الله لكم فيها <تصفيق> قوي